بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا ا ي ت يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أ م ر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ح ك م ة ب ا ل غ ة فما تغن النذر فتول عنهم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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا أ ب و ا ب السماء بما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 أ ا ل ق ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقرهم واصطبر ونبئهم أن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 ان اولئكم أ م لكم ب ر ا ء ة في الزبر أ م يقولون نحن جميع منتصف سيهزم الجمع ويولون ا ل ز ب ر الساعة المجرمين ضلال النار وسور موعدهم Wal-saعة وأمر أدهى في ي ي في كل شيء خلقناه شيء بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد م أمرنا ا إ ا واحدة بالبصر و كلمح أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ء ك م فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر